Allahu Akbar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 إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به نسانك لتعجل به Inná' alayna jammahu wa Qur'ana, فإذا Qur'ana, fettabig Qur'ana, thumma inná' alayna bayana. Allah akbar.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 Kellem, hogy a búna a lángjila, vagy a rúnál a fára, vagy a hói, vagy a délben,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 فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى أَلَيْسَ ذَانِكَ بِقَادِرٍ عَلَى